111. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم وَلَا 112. ولا يأتون البأس إلا قليلا 113. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 119. إليك تدور أعينهم كالذي يغشى مِنَ من الموت 110. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 111. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ 117. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 118. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 112. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 113. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 111. إن كَانَ كان غفورا رحيما ورد اللَّهُ ورد كَفَرُوا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا اللَّهُ 113. وكفى الله المؤمنين القتال 114. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِكُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۖ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۚ وَأَرْثَكُمُ اللَّهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ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 إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تَنُرِدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَنْعَمًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ تَتَّبِعُهَا حَاجَةٌ فَأَمْسِكُوهُنَّ مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير